بسم الله الرحمن الرحيم طاها ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يرشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلاى اللَّهُ رَبُّ مَن عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَمَا تَحْتَ الثَّرَى وَإِن تَجْرِ بِالْقَوْلِ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى اللهم لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى وهل أتاك حديث موسى إذ رأناه فقال لأهلهم قل إنني أنست نارا لعلي أديكم لعلي آتيكم من هذه قبس أو أجد على النار هدى فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك فاخلعن عليك إنك بالوادي المقدس طواه وَأَنَا أُفْتَرْتُكَ فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَى إِنَّي أَنَا اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدِنِي وَأَقْمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي إِنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ أَكَادُ أُخْفِيهَا لِتُجْزَى كُلٌّ نَفْسٍ بِمَا تَسْعَى فَلَنْ يُفْضِ ذَنكَ عَنْهَا مَنْ لَا يُؤْمِنُ بِهَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ فَتُرَدَّ وَمَا فِي الْيَمِينِكَ يَا مُوسَى قَالَ هِيَ عَصَايَ أَتَوَكَّأُ عَلَيْهَا وَأَهُشُّ بِهَا عَلَى غَنَمِي وَلِي فِيهَا مَآربُ أخرى. قال ألقها يا موسى فألقاها فإذا هي حية تسعى قال خبها ولا تخف عيدها سيرتها الأولى وَضُمَّ يَدَكَ إِلَى جَنَاحِكَ تَخْرُجُ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِ سُوءٍ إِنَّ آلَ ثَمُودَ قَوْمَ نُوحٍ إِلَّا ظَالِمِينَ لِنُرِيَكَ مِنْ آيَاتِنَا الْكُبْرَى إِذْ هَبِ الْإِلَٰهَ لِفِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَى قَالَ رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي واهل العقدة من لساني يفقه قولي وجعلني وزيرا من أهلي هارون أخي أشدر به أسري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت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 انقذ فيه في التابوت فقذ في اليم فلينقه اليم بالساحل فلينقه اليم بالساحل ياخذه عدو لي وعدو له والقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني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 فَأَنْتَ وَلَّى قَالَ فَمَنْ وَضَعَكُمَا يَا مَوْتَى قَالَ رَبُّنَا الَّذِي أَعْطَى كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ ثُمَّ هَدَى قَالَ فَمَا ذَاكَ الْقُرُونُ الْأُولَى قَالَ عِلْمُهَا عِنْدَ رَبِّي فِي كِتَابٍ لَّا يَضِلُّ رَبِّي وَلَا يَنَسَى الذي جعل لكم الأرض مزدا وسلك لكم فيها سبل وأنزل وأنزل من السماء ما فأخرجنا به أزواج من نبات شتى كلوا ورعوا أنعامكم إن في ذلك لآيات لأولنها منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم دارة أخرى ولقد أريناه آياتنا كلها فكذب وأبى قال أجتنا لتخرجنا من أرضنا بسحرك يا موسى فلنتينك بسحر مثله فجعل بيننا وبينك موعدا لا نخلفه موعدا لا نخلفه نحن ولا أنت مكانا سوى قال موعدكم يوم الزينة وأن يؤشر الناس ضحا فتولى فرعون فجمع كيده ثم أتا قال لهم نوسى ويلكم لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم بعداد وَقَدْ خَابَ مَنِ اسْتَرَى فَتَنَازَعُوا أَمْرَهُم بَيْنَهُمْ وَأَثَرُوا النَّجْوَى قَالُوا إِنَّ هَذَانِ لَسَاحِرَانِ يُرِيدَانِ أَنْ يُخْرِجَاكُمْ مِنْ أَرْضِكُمْ يريدان أن يخرجاكم من أرضكم بسحرهما وينهبا بطريقتكم المثلا فأجمعوا كيدكم ثم أتوا صفا وقد أفلح اليوم من اتعلا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 فألقي السحرة سجدا قالوا آمنا بربها عونا وموسى قال آمنتم له قبل أن آذن لكم إنه لك كبير الذي علمكم السحر فلا أقصع أن أيديكم وأرجلكم من خلافكم ولا أصلب أنكم ولا أصلب أنكم في جذوع النخل ولا تعلمون أينا أشد عذابه وأبقى. قالوا لن نترك على ما جاء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 والله خير وأبقى إنما من يأتي ربه مجرم فإن له جهنم فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيا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 ولقد أوحينا إلى موسى أن أسر بعباده قُرِبَ له طريق في البحر يَبْسَلَ قُرِبَ له طريق في البحر يَبْسَلَ لا تَخافُ دركه وَلا تُخشا فأتبعهم فرعون بجنوده فوشيهم من اليم ما غشيهم وأضل فرعون قومهم وما هدا يا بني إسرائيل قد أنجيناكم من عدوكم وواعدناكم ووعدناكم جانب الطور الأيمن ونزلنا عليكم المن والسلوان كلوا من طيبات ما رزقناكم ولا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي ومن يحمل عليه غضبي فقد هوا وإن لَنُعَذِّبَنَّ مَن تَوَلَّى وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اسْتَكْبَرَ وَمَا أَعْجَلَكَ عَن قَوْمِكَ يَا مُوسَى قَالَهُمْ أَنَائِي عَلَى أَثَرِي وَعَجِلْتُ إِلَيْكَ رَبِّي تَرْضَى قال فإنا قد فتنا قومك من بعدك وأغلهم السامري فرجع موسى إلى قومه غبان أسفا قال يا قوم ألم يعدكم ربكم وعزا حسنا افقون عليكم العهد ام اردتم ان يحل عليكم غضب من ربكم ام اردتم ان يحل عليكم غضب من فأخلفتم موعدي قالوا ما أخلفنا موعدك بملكتنا ولدناهم منا أوزارا ولدناهم منا أوزارا من زينة القوم فقدتناها فكذلك القسامري فأخرج لهم عجلًا جسدًا له خوار فقلوا هذا إلى هم فقلوا هذا إلى هم وإلى هم موسى فنسي أ فلا يرون أن لا يرجع إليهم قولهم ولا يملك لهم ضر ولا نفع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 قال يا هارون ما منعك إذ رأيتهم ضلوا ألا تستبعني أفعصيت أمني قال يا ابن أم لا تأخذ بنحيتي ولا برأسي إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم ترقب بقولي قال فما خطبك يا سامري قال بصرت بما لم يبصروا به فقدرت قبضة من أثر الرسول فنبذتها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 وَانظُرْ إِلَى إِلَٰهِكَ الَّذِي ضَلَّتْ عَلَيْهِ مَا كَفَنَّا لَنُحَرِّقَنَّهُ لَنُحَرِّقَنَّهُ ثُمَّ لَنَنثَفَنَّهُ فِي الْيَمِّ مِنَ الذَّّٰلِ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 قال الذين فيه وساءلم يوم القيامة حملى يوم ينفخ بالصور ونحشر المجرمين يومئذ انذرقا يتخافون بينهم الا بالتم الا عشرا نحن أعلم بما يقولون إذ يقول أمثلهم طريقة إن لبثتم إلا يوما ويسألوا مكان الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فيذرها قاما صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا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 وكذلك انزلناه قرانا مربی و صرفنا فيه من الوعيد و صرفنا فيه من الوعيد لعلهم يستقون او يحدث لهم ذكرا فتهال الله الملك الحق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 وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَىٰ فَكُنَّا خَالِدِينَ لَهُ وَمَا كَانَ مِنَ السَّاجِدِينَ فَقُلْنَا يَا آدَمُ إِنَّ هَٰذَا عَدُوٌّ لك وَلِزَوْجِكَ فَلَا يُخْرِجَنَّكُمَا مِنَ الْجَنَّةِ فَتَشْقَىٰ إِنَّ لَكَ ألا تَجُوعَ فِيهَا وَلَا تَعْرَى وَأَنَّكَ لا تَطْمَأُ فِيهَا وَلَا تَظْحَى فوسوس إليه الشيطان قال يا آدم قال يا آدم هل أذلك على شجرة القلد وملك لا يبلا فأكلا منها فبدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وعصى آدم ربه فقوا ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى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 وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ظَنْكًا فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ظَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا قال كذلك أتسك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى وكذلك نجد من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه ولرذاب الآخرة أشد وأبقى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 تَصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا وَمِنْ الْآَنَى إلَى اللَّيْلِ فَسَبِّحْ وَأَطْرَافَ النَّهَارِ لَعَلَّكَ تَرْضَى ولا تمدّ عينيك إلى ما متعنا به أزواج منهم زهرة الحياة الدنيا زهرة الحياة الدنيا لنفسنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى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 ولو أننا أهلتناهم بعذاب من قبله لقالوا لقالوا ربنا لونا أرتلت إلينا رسولا فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونغدا قل كل متربص فتربصوا ما تعلمون من أصحاب الصراط السوي ومن التذاب؟